واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً تبارك الذي إن جعل لك خيراً من ذالك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأت إذا رأتهم مكان بعيد سمعونها سمعونها تغيضا وزفيرا إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا, دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم وروحا واحدا وادعوا صبرا كثيرا خير نزلا قل خير خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ وَمَصِيرَهُمْ قُلْ أَدَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي الَّتِي وعد الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ سيرًا لكم فيها ما نشاء ونخالدين لكم فيها ما نشاء ونخالدين كان على ربك وعدا مسؤولا قَوْمًا مَّحْشُورًا وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُونَ أأَنْتُمْ أَضَلٌّ أَمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ قالوا سبحانك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم آباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم ضرة فَقَالَ كَتَبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا رَبَّنَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ إلَّا إِنَّكُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعترتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا للمجرمين يومئذ للمجرمين يوم ويقولون محجورا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هدا أم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرء وأحسن مقيلء ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزيل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يوم للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعظ الضال على يديه. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وينتا ليتني لم أتخذت ولانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان إِنْسَانَكُمْ وقال الرسول يا رَبِّ إن قوم اتَّخَذُوا هذا القرآن مَهْجُورًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَلَّا إِنَّ كِتَابَنَا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ مِنَ المجرمين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 ولا ياتونك بما ان الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جحنم الذين يحشرون على وجوههم الى جحنم اولئك شر من كانوا واضلوا فيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراه فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا رقى منوح لما كذب الرسول أغرقناهم أغرقناهم وجعلناهم للناس آياته اعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا وقرؤنا بين ذلك كثيراً وكلنا ضربنا له الأمثال وكلنا تبرنا تدبيراً ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا فَالْكَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُرَّاً وَإِذَا رَأُوكَ إِتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا أَكَادَ الَّذِي وَإِذَا وَإِذَا رَأُوْكَ إِنَّهُمْ يَتَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رسولاً وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ اتَّخَذُونكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا يَاكَادُ لَيُظَنُّونَ عِنْدَ النَّهَتَانِ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَرَوْنَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ هُوَ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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظلة ولو شاء ألا جعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلة ثم قبضناه إلينا قبض ضياء وهو الذي جعل لكم الليل لباسه والنوم سباتا وجعل النهار شرا وجعل النهار نشورا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 توكلنا على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خنق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في سته ايام في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قين لهم اسجدوا للرحمن واذا قين لهم اسجدون الرحمن قالوا قالوا وما الرحمن ان لما تأمرنا وزادهم نفورا الله اكبر تبارك الذي انشا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرًا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لِرَبِّهِمْ سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساء مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 yaznun ve la yaznun الذالك يلقى أثما، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَما يُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانَةٌ فِيهِ مهانا يضاعف له الْعَذَابُ ضاعفنا العذاب ويخلد فيه مهانا مهانا يضاعف نغل عذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الا من تاب وآمن وَعَمِلَ عَمَلا صالِحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب فانكم توبوا الى الله فان دعيتوا توبوا متابا والذين لا يشهدون اذا مروا بالنخ مروا كلاما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صمما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صمما يخر عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولا يجزون الغرفه اولائك يجزون الغرفه بما صبروا اولائك يجزون الغرفه بما صبروا وينطقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنة مستقر ومقام قلنا يعذبكم ربي لولا دعاؤكم قلنا يعذبكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نزاما